الليل ما وانا ما شوه صوت الجناب لها الهلا نار الحيا والخوف فقتياني اهل الجنة نار والخوف يا ريب الجنة الليل كل المرأة ماشور صدتنا من أهاوانا الليل كل المرأة ماشور صدتنا حارتنا يا ريب now no.